إِلَٰهَ ٱللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى الله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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة مزر أخرى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 Qol hal ya istewil ladin yaglemun ve ladin la yaglemun. Inna ma yetezkar ulul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 قَالَ أَلَا أَنَا الْمُبِينُ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ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 والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ثُمَّ لَيُنْجِلُدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا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 قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا Almalın whole variety, hhbilirdir, Bir şükürler, Bir ş객ler, Bir şükürler, يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَّا يَشَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَتَرَأَيْتُمْ إِن مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب نقيم Fman ıhteda nefsi, vman ızlı f inna ma yızlu Allahu فالأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى İNNE Fİ ZALİKA LÂYÂTİN LİQAUMİN YETEFEKERÛN E MİTTEHÂZÛN MİNDÛNİLLÂHİ ŞÜFÂA QUL E VELEN KÂNÛ LÂ YEMLİKÛN QUL شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْ تَتَحْرِينَ بین عبادک في ما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه به من سوء يوم وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كانوا به فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَ عَنْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ أَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَمَا أَوْنَأَنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سيصيبهم سجئات ما كسبوا وماهم بمعجزين، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرثوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما كم من قبل أي أتىكم العذاب بوتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرط.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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 ve ışrak ettiğe arzu binur Rabbı ha ve vüzge يد كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين çıldıxlu abu abjehan ve mukabrid ve hatta سلام عليكم طبتم خالدين الحمد لله الذي صدقنا وعده الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر